حبيبتي تحفه من النوع الفريد حبيبتي تحفه من النوع الفريد اللي بمدحها أخاف أذنها لأن المدي يحبها ينقص ما يزيد ولنها خيال وطايش وما همها متمردة وبعقل هارون الرشيد وفزين ما عادرات توقف في يمها لو قستها مثلا على الجيل الجديد تحط حليمة بلنك حبيبتي تحفه من النوع الفريد لجيت ضمدحها اخاف ادم لا ندي يحبها يلبس ما يزيد ولونها خيالة طائشة وما همها متمرده وعقلها رونه الرشيد وفزيان ما عادره توقف يمها لو قستها مثلا على الجيل الجديد تحط حليمه بلنده في كمها من غير السادات سواد العبيد تحرض وتبرك عند ركبه عمها ومن غيرها لا من تثنت كل حيل وده يصير انسان لجلي يلمها ومن غيرها حتى بده العود العتيد يصير في يدها عشان ايجمعها ومنغيها لا منخذت نفس جديد كروب السلام عليكم ومنغيها حتى تدهنعود العتيم في يدها عشان يجمعها ومنغيها لا منخذت نفس جديد تخانقت الرفاس على فمها ومنغيها لا طلعتني من بعيد ومنغيها لا منخذت نفس جديد تخانقت التنفس على فمها ومنغيها لطالعتني من بعيد أفكر اتهور وجهي وأخف على لبائها الفكر وما القصيد لبائها من ضحكها لغمها اللي بقوله جعلها الحظ السعيد والله يخليها لبوهم